وداعا وداعا خير الرفاق ستشد الطيور بلاحل الحزين كفا يا وداعا ألنت الحديد فكيف بقلبي بمر السين فيا همني دمع عيني سكين ولكن أدمعي بقلبي أني لنا ذكريات تفيض الدمو وما لي سواها أراكم بحي وما لي سواها أراكم بحيث وما شد الطيور بلحن الحزين كثار يا وداعا ألنت الحديد فكيف بقلبي بمر السنين وكنتم لروحي أنيسا قريب رفاقا لدربي عضيدا مكين فنعم الصحاب ونعم الإخاء ستغلق بروحي شجول الحني وداعا وداعا يا خير الرفاق ألنت الحديد فكيف بقلبي بما رسي؟ جوته لحالي عذاب الفراق وأضحى حزينا بوجهه مبين سيبقى الوفاء خلود جميل. وَصَبْرًا مِنَ اللَّهِ خَيْرًا مُعِيمٍ وَصَبْرًا مِنَ اللَّهِ خَيْرًا مُعِيمٍ فَتِلْكَ الْحَيَاةُ فِرَاقٌ مَرِيرٌ فَكَمْ قَالَ فِيهَا حَكِيمٌ فَطِيلٌ فَكُنَّ اجْتَمَعَنَا بِحُبٍ عَظِيمٌ وما زال شوقا بقلبي رهيب أزف المعاني وأهد النشي لمن قد سقاني وفاء متين لكم من دعائي وفير النصيب وخير أمني طول السنين